لا يwana ي كنا تزوجوا عن أهل سكان لها، وكان for uh him. -huh. Uh -huh. فالأنتم بالنبيتكم سمعكم وَقَدْ أَنْتَ تَخْفُونَ